الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بل يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على الظلين آمين إنما إله هم الله الذين آمنوا كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد والدين في وساء بهم يوم القيامة حفلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ينزرقا يتخافدون بينهم إلا نَحْنُ آلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُونَ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَتَنَا لَئِنْ مَسَّهُمْ بَلاءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ الداعي على عجلة وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة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 لا يخاف فلا يخاف الموت ولا هم وكذلك انزل ما قران وصرفنا فيه تعالى <تصفيق> الله ملك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعموا قلنا يا آدم إنها باعة لك ولذا وجهك فلا سوآتهما وطفقا قال ربي لم حجرتني يا أعمى وقد كنت وصيرا قال كذلك one that was the